Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya hayya ya hayya in akun khata tu au jawan sadq bani fa'fu aw lam bin wa'fir wa wizri wahdini lin wa shara للهدى والحم في صدري يا الهي يا الهي يتقون امرهم او يغوثوا عني ارجو انا يرلي خطياتي ووجري واهديني تنوري وشره للهدى والحق في صدري يا الهي يا الهي يا قريم بل عفوك قد Tu biba ya ilahi ya qurbi, bila aku tu biba mik, يا إلهي إن أكون أخطأت أو جاوزت قدري فاعث أعظم للنور وشرح للهدى والحق صدري يا إلهي, يا إلهي بالذي أرسلته للناس بالحق بشيرا بالذي أرسلته si will help ibashira اكبلي التوبة مني وكني شر عذابي يا, يا إلهي يا إلهي إن أكون أخطأت أو جاوزت قدري فعف أولي في اذه و انزلي للنور والشرح للهدى والحنقي صدري